وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتِّخِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ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 قال رَبُّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك مِنَ المسجونين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 قال اامنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير لنا الى ربنا منقلبون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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَاوُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَذِلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَوَلَّلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ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 فَكَمْ بَكِيَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ جَمْعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا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 الذبَت قَوْمنوعِن المُررسَلين إذ قالَالَ لَم أَخُهُم نُوعٌ أَل تَتَّقُون إِي لَكُمْ رَسول أَمين فَاتَّقُ الللهه وَأَطيعون وَماَا أَسْألكُمْ عليهلَيْهِ مِنْ أَجرٍْ إن أَجرِْييَ إِلَّا عَ رَبِّ العالممين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطيعون قالوا أننُؤمِنُ لك وَاتَّبَعكَ الْ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 المؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رَسُولٌ أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه مِنْ أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون دون مصانع لعلكم تخلدون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 واعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين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 قال هذه نَاقَة لهَا شِربُ وَلَكُمْ شِربُ يَومِ معُم وَل تَمَّوهَا بِسُءٍ فَأخُذَكُمْ عَذابُ يَومٍ عظِيم فَأَقَُهَا فَأَصَح نَادِمين فَأَخَذَهُم العذاب إِ فِيذَلِكَ ل آييتَ وَمَا كانَ أَكثَرهُم مُؤمِنين.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 وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحِيطُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ بِكْر وَمَا كُ ظَالِمِين وَماَا تَنَزَّلتتْ بهِ الشَّطين وَماَا يَ بَغِيلَهمم وَماَا يَسْتَطيعون إِهُ عَ السَّمعلَ مَعزُولون فَلَا تَدْرُ مَ اللهَّهِ إلَ هن آخَرَفَتَكونَ منِنْ الْ وَآذِر العشَةَكَ الأقرَرَبين وَخْفِض جناحَكَ لِمَن التَّبَعكَ مِنَ الْ المُؤمنِنين فَإِنَّا صَوْكَ فَقُلْ الإِّ بَرين أُم مَِّ تَعمللون وَتَوَكل على الععَزيزِ الرَّحيِيم الذي يَراَاكَعِين تَقومُم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 وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون